بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 فلا زالت من القراءه والمدرسه في سيره الامام البخاري رحمه الله تعالى وترجمته من كتاب سير اعلام النبلاء وها نحن فصل في فصل نذكر فيه قصته رحمه الله تعالى مع الامام محمد بن يحيى الدبلي رحم الله الجميع قال ابن الحاكم النيسابوري ابو عبد الله في كتابه تاريخ نيسابور سمعت محمد ابن حامد البزاري قال سمعت الحسن بن محمد بن جابر يقول سمعت محمد بن يحيى قال لنا لما ورد محمد بن اسماعيل البخاري النيسابوري اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه فذهب الناس إليه وأقبلوا على السماع منه حتى ظهر الخلل في مجلس محمد يحيى أي الدولي فحسدهم بعد ذلك وتكلم فيه وهذا شيء يقع بين الناس وغير معصومين من هذا كانت الوجاهه للإمام محمد بن يحيى قبل مجيء الإمام البخاري رحمه الله فلما أقبل الناس على البخاري وطل الحاضرون عند الذهبي وفي مجلسه تكلم رحمه الله في المخابرين ويقع مثل هذا بين الاقران والقاعده في كلام الاقران ان كلاما في بعضه البعض بعض يطوى ولا يروى لا يؤثر ولا يتناقل انما نستفيد منه العبره الا نقع في مثل ما وقعوا فيه والا تكون بيننا الضغائن فهذا فضل الله يبني من يشاء كانت الحظه للامام البخاري رحمه الله وكان وكانت الشهره كذلك فقل الحاضرون عند محمد بن يحيى فوقع في نفسه شيء من هذا وإلا بالامكان أن الأمر يتسع من هذا وذا وكل يعمل لله عز وجل لكن النفوس بعيد مهما أودي الرجل من الأمر ربما يقع في نفسه شيء مما يناله أخوه هذا أمر واضح قبل مجيء امام بخاري كان محمد بن يحيى يقول اذهبوا فاسمعوا منه بل الامير ومحمد بن يحيى واعيان البلد خرجوا لاستقبال البخاري على بعد مرحله او ثلاث مراحل احتفالا بالبخاري واحتفاءا به وفرحه بقدومه فلما جاء هذا الأمر على غير ما توقعوه وقع شيء في النفس من الحسد فتكلم محمد بن يحيى الدولي للبخاري رحمه الله وسيأتي أمر الكلام في اللغة وما إلى ذلك مما جعل الإمام البخاري يضيط ضرعا بالإقامة في نيسابور فخرج منها وقال أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل في الضعفاء ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل لما ورد نيسابور اجتمع الناس عليه حسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابور لما رأوا إقبال الناس إليه واجتماعهم عليه فقال لاصحاب الحديث إن محمد بن إسماعيل البخاري يقول الله بالقران مخلوق فامتحنوه في المجلس فلما حضر الناس مجلس البخاري قام اليه رجل وقال يا ابا عبد الله ما تقول باللفظ بالقران مخلوق هو غير مخلوق فاعرض البخاري ولم يوجبه نحن معنا في هذا الباب عده عباره القرآن كلام الله غير مخلوق هذه عبارة وهذه متفق عليها بين اهل السنة والجماعه وكفروا من خالف هذه المقر القرآن كلام الله غير مخلوق بعد أن اضحض أهل السنة والجماعة شبهات المعتزله التي أرادوا بها أن يقولوا القرآن مخلوق جاءت عبارة أخرى. الله في القران مخلوق هذه عبارة الثانية العبارة الثالثة القران بالله مخلوق ثالث عبارة وثلاث مقالات المقالة الاولى القران كلام الله غير مخلوق كفر العلماء من خالف هذه المقالة بقي رمضان عبارتان لما أراد المعتزف والمعطلة أن يدخلوا الشبهة صريحة على المسلمين وعلى أهل السنة اتروا من طريق آخر تجاء العبارة القرآن بلغض مخلوق من قال بهذه العبارة القرآن بلغض مخلوق فهو جميل كما قال الإيمان أحمد بقيتها عبارة الثانية لغضي بالقرآن مخلوق وهذه التي وقع فيها الإشكال ووقعت المحنه فيها للامام البخاري كان من يدخل بلاد نيصابور ويجلس الإمام البخاري يمتحن في هذه والامام والإمام يقول امتحنوا البخاري من هذه الأمبار وامتحنوا جلساء البخاري من هذه في هذه الأمبار الامام له عبارات وواضحه يقول افعال العباد مخلوقه واطوال العباد مخلوقه افعالهم مخلوقه كسبهم مخلوق اما المثل المقروء المطلوب به فهو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق القرآن كيفما تصدر القرآن إذا كان في الصدور فالصدر وعاء اليس كذلك طب القرآن موعة موعة طب الموع غير مخلوق والوعاء مخلوق الصدر مخلوق طب الموع في الصدر غير مخلوق القول قول الباني والصوت والإرحال صوت القارب ولكن يقولون ان القول قول الباق القرآن كلام الله موضوع اخر هي من اخر هو موضوع كما هو موضوع الله هو موضوع اخر هو موضوع اخر هو موضوع اخر هو كل صانع هو نعم صانع صانع قال فقال لأصحاب الحديث إن محمد بن إسماعيل يقول اللغة بالقرآن مخلوق فامتحنوا في المجلس لما حضر الناس مجلس البخاري قام إليه رجل فقال يا أبا عبد الله من تقول في اللغة بالقرآن مخلوق هو أم غير مخلوق فأعرض عنه البخاري ولم يجيب فقال الرجل يا أبا عبد الله فأعاد عليه القول فأعرض عنه ثم قال في ثانية فانتبت إليه البخاري، وقال القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقت والامتحان بتعزم فحانت يا للشيء فشغل الرجل وشغل الناس أخذوا الكلمة هذه فلاكوها في أنسنتهم وفهموها على عدة معه وانقسموا فريقين فريق يقول الرجل يقول القرآن مخلوق وفريق الأخر يقول لا هو لم يقصد القرآن إنما قصد أفعال العباد والله سبحانه وتعالى قال والله خططكم وما تعملون أفعال العباد مخلوق الله خالقه كل شيء خالق كل شيء مما يخلق أما ذات الله لا تتكلمين اسماء الله ليست كذلك صفات الله ليست كذلك ومن صفات لا كلامهم معنى اذن افعال العباد التي هي كسبهم داخله في هذا العموم الله خالق كل شيء قال وأفعال العباد مخلوقه والامتحان بدعه فشغب الرجل وشغب الناس وتفرقوا عنه وقعد البخاري في منزله بعد الفتنه قال أنبأنا المسلم بن محمد القيسي وغيره قالوا اخبرنا زيد بن حسن قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال اخبرنا احمد بن علي الخطيب احمد بن علي الخطيب باب احمد بن علي ابن ثابت الخطيب ابو بكر صاحب التاريخ والله يعلم القزويني ما ها قال بن علي بن المثنى واليا فؤاد ابو يعلم ينسر ابو يعلم لو استطعتم ان تسردوا هذا السرد الخلفيه كان احسن سلمكم الله قال اخبرنا زيد بن الحسن قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال اخبرنا احمد بن علي الخطيب قال افضل نحب ابن محمد ابن غالب وبكر البرقاني قال افضل وكيل اسماعيل قال افضل عبدالله الله بن محمد بن سيار قال حدثنا محمد بن مسلم بن غشنام قال سئل محمد بن اسماعيل ليس امورا عن الله فقال حدثني عبيد الله ابن سعيد يعني ابا خدع عن يحيى بن سعيد هو القطان قال اعمال العباد كلها مظلمة فمرقوا عليه الشغب عليه وقالوا له بعد ذلك ترجع عن هذا القول حتى نعود اليك قال لا افعل الا ان تجيئوا بحجه فيما تقولون اقوى من حجتي واعجبني من محمد بن اسماعيل ثباته ولذلك الف الإمام البخاري رحمه الله كتابه أفعال العباد خلق افعال العباد كتاب في هذا الحجم تقريبا خلق أفعال العباد ليبين مراده ومقصوده من هذه الفتنة التي وقعت وكان الواجب أن تتسع الصدور لجوابه وأن يستفصلوا معه وان يعرفوا مراده من هذا الجواب لكن لله في الشؤون وهذا تقدير الله سبحانه وتعالى ونحن من وراء هذا نستفيد دروسا وعبرا منها ان الانسان يا اخوه يجب ان اذا سئل في مثل هذه المسائل الا يطلق في مقام يستوجب التبقيت لانه لو اطلق في موضع يستحق التقييد فهم الكلام على غير مراده الأمر, الامر الثاني يجب ان الانسان اذا نزل موضعه وكان فيه من الفتنه الا يثير الكلام في مثل الذي يخوضون فيه يغلق الباب لكي يسلم عرضه ويثبت على الحق وأن لا يتفرق الناس فلا يحدث بمساء غرائب في موضع يقوض الناس في مثل هذه المسائل و. ما كل من يحضر المجلس يفهم ما يريد أن يقوله المتحدث ليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يقال حضر رجال وليس ما كل ما حضر رجال حضر زمان يختلف ومن يتألّح الحكمة وقد أود خيرا كثيرا فالرجل الحكمة هي وضع الشيء في محله زمانا ومكانا واشخاصا هذا المراد بالحكمة وضع الشيء في محله زمانا ومكانا واشخاصا فربما كان هذا الجواب ايها الاخوة الكرام فيه نفسها عند بعض الحاضرين فيحدث من الجسم، ويحدث من التفرق فيجب على المرض أن ينظر أن يتلمس قبل أن يضع قدمه اين سيضعها الله ورب كلمة تستعجل في قولها ترجعك مئة سنة لفكر ورب كلمة تتأنى في إخراجها تدفعك مئه سنه الامم وهذا امر مجرد فلنا عبره ولنا عظه ولنا دروس مستفاده من خلال سير اعلام النبلاء ومن تراجم اهل العلم نستفيدها اذا كانها وقع مثل هذا الامر لامام البخاري وقعت له مثل هذه مثل آل المحلة وهو الإمام جبل الحرب أمير المؤمنين الحديث فمن دونه بمراحل طويلة كأمثالنا يجب أن يتريه يجب أن يتأنا حدث الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله أتريدون أن يكذب الله ورسوله لا اذا ينبغي للمرء ان يتانى في الجواب اذا لم تستطع علما فدعه وجاوزه الى ما تستطع اذا لم تستطع الجواب بشيء دعه واشتغل بما تحسن واياك ان تكون باب فتنه او مفتاح فتنه طوبى لمن كان مفتاحا الخير مغلاقا للشر يقول وقال الحاكم حدثنا ابو بكر محمد بن أبي الهيثم المطوعي ببخاره قال حدثنا محمد بن يوسف في ربري قال سمعت محمد بن اسماعيل يقول اما افعال العباد فمخلوقته فقد حدثنا علي بن عبد الله عم المديني أبو الحسن قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري قال حدثنا ابو مالك عن ربيع عن فغيبة قال قال للنبي عليه الصلاة والسلام ان الله يصنع كل صانع وصنعته يلتقي هذا الحديث مع الآية والله خلقكم وما تعملون وبيه قال وسمعت عبيد الله ابن سعيد يقول سمعت, محمد سمعت يحيى ابن سعيد يقول ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. فهم من هذا أن الإمام البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق. والإمام أحمد أغلق الباب. قال من قال القرآن بلفظي مخلوق فهو جامد. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق متكلم. وكلمة يا اخواننا لفظي بالقرآن مخلوق لا تحتمل كلمة كلمه لفظ مصدر والمصدر يحتمل معنى الفعل اي فعلي انا ويحتمل الملفوظ المقرو معنى الامام احمد ما يخفى عليه ان كلمه لفظ تحتمل معنى لكن اعتبر رحمه الله ان الصحابه لم يتكلموا بها التابعون لم يتكلموا بها معنى انما جاءت هذه بعد فتنه معتزله فاتوا بعباره اخرى جديده محدده فرضا ان يغلق هذا البر والا لو اطلقها القى فقال لفضي القرآن مخلوق يريد فعله أنا صوتي أنا مخلوق لا حرج عليه ولا غلط ولا غبار لكن خشي الإمام أحمد من المعنى الفاسد الاخر لفظي بمعنى المنفوض المخروق المدلول المكتوب في الصحب ما بين التبتين لأن القرآن إذا كتب كتبه هو كلام الله إذا حفظه هو كلام الله إذا تليه هو كلام الله إذا سمعه هو كلام الله فجاء العلماء من بعد ونظروا في قولة من قال ضغي القرآن مخلوق قالوا إذا كان يعلم ضغي أن كان فالكلام صحيح من الله وإذا كان يعني لبض المعنى المدنوب والمنفوض المفروض المبتوء المسموع الموعة في الصدور هو المخلوق هذا لا شك يدعى ويرتقي مع المعتزله الذين قالوا صلاحة القرآن مخلوق فصل هذا ابن تيمير رحمه الله فصل هذا ابن قيم رحمه الله وفصل هذا كذلك المجلسة ابن تيميه ومدرسه ابن القيم معنى اخوه سبق معنا اظن اننا تكلمنا في هذا الكلام عند دراستنا لعقيده الامام الصابوني رحمه الله تعالى عقيده اهل الحديث عقيده السلف الصالح لكننا في هذا الدرس لزياده البيان كبرنا هذا وأعدناه, وأعدناه قال وبي قال وسمعت عبيد الله بن سعيد يقول سمعت يا بن سعيد يقول منزلت زلت أسمع أصحابنا يعني لازال إمام مخارين يقول أنا سلفي سلفي في هذه المقالة فلان وفلان وفلان وأصحابنا السابق يقول إن أفعال أمد مخلوق من خير ومن شر كلها مخلوق الطاعة والمعصيه بخلاف المعتزله يقولون العباد يخلقون أفعالا وعلى يقولون الله سبحانه وتعالى خالق أفعال بما فيها الخير والشر بما فيها الطاع المعصير ولذا المعتزله شنعوا على اهل السنة والجماعة فقالوا زعم الجهود ومن يقول بقوله إن المعاصي من قضاء الخالق لو كان حقا ما يقول فلم قضى حد الزنا وقطع كف السارق لا المعتزله شنعون على اهل السنه والجماعه في قول اهل السنه ان الله عز وجل يخلق أفعال العباد وهو الخالق لا خالق لا غيره جاء المعتزله فقالوا له افعال العباد مخلوقه لهم هم الخالقون فرارا من شيء وهو زعمهم كيف يخلقها ثم يحاسبهم عليها ثوابا وعقابا الجواب لا تعارض ولا تقبل لان هذه الافعال تضاف الى الله خلقا وايجادا وتضاف إلى المخلوق فعلا ومباشره لو أعطيت ولديك كلا منهما مئة جنيه فذهب أحدهما إلى الطاعة فاستعمل هذا المال، وذهب الآخر إلى المعصية فاستعمل هذا المال. لأكبت الطائع وعاقبت المذن بالعصر هذا منك تأذيب وحكمة وعدل أم ظلم وجور عدل وليس بهم لو جاء الأستاذ في الفصل وقال ثلاثون من هؤلاء الطلاب ناجحون وعشرة راسبون عدل الفصل أربعون فجاء الأمر كما قال حقا هل لأحد من الراسبين أن يحتج على الاستاذ ليس لو أن يحتج لماذا لأن الأستاذ تكلم في هؤلاء بخبرته وعلمه وحكمته وصابق معرفته في هؤلاء فهذا منه خبره وعلم وليس هو جبر وقهر واكراه له فالذي امتحن هؤلاء الطلاب ليس المدرس والذي قصر هؤلاء الطلاب ليس المدرس والذي اخطا هؤلاء الطلاب هم المباشرون الفاعلون والمدرس والذي قدر وخمن حسب النظريات الظاهره امامهم من احوال هؤلاء الطلاب الله سبحانه وتعالى يعلم عدد اهل الجنه باسمائهم واسماء ابائهم وعدد اهل النار باسمائهم واسماء ابائهم هل لأهل النار ان يحتجوا ويقولون ان تعلمت فينا بعلمك السابق اننا من اهل النار اليس هم المقصرون المضرطون اليس هم الفاعلون المعاصر والذنوب اليس هم الذين كفروا واشركوا اوائل اخره اذن التقدير تقدير الله الخلق خلق الله والذي خلق اما الذي فعل المباشر العبد هؤلاء المعتزله قالوا افعال عباد هم الذين يخلقونها انقسموا فرقتين فرقه قالوا العبد يخلق الخير والشر وفرقه اخرى قالت الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر وهؤلاء غالطون والاخرون كذلك الله سبحانه وتعالى هو خالق أفعالك وهب للعبد قوة بدلية واراده قلبية عنهما تصدر أفعالك ولذا لو قام رجل فلطم الآخر لكان للملطوم أن يعاتبه ويعاكبهم ولا يكون له أنت مسير ومجبور ومقهور ما بداعك حسن لو جاء رجل هكذا يمشي بسيارته وجاء الاخر من من خلفه عاند فصدمه بالسياره ما يقول هرب زيك الله خير انت مجبور أصل انت مجبور عشان انت مسير لا ينزل ويحاسب معنا لماذا يلومه انه غير مجبور ولا مجبور ولا مسير انما هو مختار والعبد يقبل على المعصيه ويتركها باختياره الزاني يقبل على الفحش باختياره وتركه باختياره ما في أحد جبراه، ولا قهراه ولا شده بالحبال، ثم شده بالحبال اخرى فترك المعصيه انما إنما فعل هذا باختياره ولذلك العبد عند اهل السنة والجماعة شائن مريد مخطار وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين هذا قانون اهل السنة والجماعه في باب المشيئة والقضاء ولذلك لما التقى عبد الجبار المعتزل كبير معتزل مع احد الائمه فقال المعتزل سبحان من اتنزه عن الفحشاء يريد لهذا ان الله يخلق الشر قال الآخر كانت ذكيا سبحان من لا يطع في موته إلا ما من خير أو من طعم أو من فجور أو إيمان قال المعتزلي أشعر ربنا أن نعصر قال الآخر أيعصر ربنا قهر هل العاصر تغلب إرادته إرادة الله الجواب لا هل المذنب تغلب مشيئته مشيئة الله الجواب لا قال أرأيت إن قضى علي بالردى ومنعني الهدى فأحسن إلي أم أسأل قال إن منعك ما هو لك فقد أسأل الهداية للك لله الغواية شيء لينا. الله سبحانه وتعالى اختص اقواما اختص عقواما فوهبهم للدار واختص اقواما فامسك عنهم للدار امسان فاذا امسك اوكله الى ضعف واوكله الى المؤثرات الخارجية التي يفسد فتراتها قال إن منعك ما هو لك ما هو, ما هو تعريف الظلم أصلا تعريف الظلم وضع الشيء بغير موضع أنت الآن معك مئة جنيه أعطت زائدة من الناس عشرين عمرا ثلاثين آخر عشر قرون وهكذا قسمتك حد يقولك لك انت الضرم حرامت الآخر ملاقي غير هؤلاء حد يقولك لك انت الضرمت لان لا. هذا الشيء منك أنت حر صرفيه. ما دام الشرع عجز ذاك أنت فيه بالكيفية اللي ولذلك العلماء يقولون ايه المواساة لا تستلزم المساواة. المواساة يعني أنت بتواسي عشرة من الناس. ما زام الشطرق واحد من المئة جنيه كل واحد عشرة عشرة عشرة عشرة. عشرة. لا تستلزم المساواة. معناه ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما حلق راسه هذا الحديث اعطى النصف لابي طلحه والنصف الثاني قسمه بين الصحابه اللي شعر الثاني ليخذ شعرا لك الاب قال الحافظ بن حزم الموساه لا تستلزم المستبد فالان قال ارايت من عني الهدى وقضى علي بالوعد انا من ايه أحسن إليه ما قال ان منعك ما هو لك يعني شيء بك عند وقد اسى وان منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء هؤلاء المعتزله الذين هاجوا وماجوا والذين لولا الله ثم ردود اهل السنه والجماعه لملاوا السهل والجبل لكن والى الحمد قمعوا كما قمعت حبات السلسله في اطماعها بسبب توفيق الله اولا وبسبب الحجج القويه البالغه المتينه في الردود عليها سموا من الاذكياء وهم الى الاغبياء اقصر سموا انفسهم العقلاء وهم الى الجنون آخر فتحوا على الناس الشر المستطير وزرعوه في اعطاء المسلمين لكن جاء من ينقشها نقشا وينقب عليها تنقيبا حتى اظهرها وهي حتى قالوا نحن المعتزله نفتخر بهذا النسب لأن الاعتزام في القرآن كل لم يأتي إلا على سبيل المدح والثناء قال أهل السنه والجماعه أين تأتون من قول تعالى فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون هتروحوا فيه من آية هذه هتروحوا منها فين فسكتوا ولم يتتلموا بحق معنا الحمد لله الإمام البخاري أخوى بريء من مساله المظلم الذي نسب الي لكن الملابسات التي وضعت له في زمانه ومن اهل ليسبور قولة قيل ما لم يا طب كلام صريح عن الامام البخاري رحمه الله يبين انه بريء من هذا اذا احنا معنا بما القول بخلق القرآن فصلناه من الناس معنا فريق قال القرآن مخلوق وهو ليهم عدد وفريق قال القرآن ليس مخلوقا وهو قول عن السنة بالتمام وفريق اسمه الواطفة الذين يقولون نقول كلام الله ونقول نقول لا مخلوق والغنوب وهذا غضر قال الإمام احمد رحمه الله كان يسعى هؤلاء يقولون بهذا القول قبل القدح في المسألة الفريق الرابع اللضية اذا كم هم الأصلاف الآن في باب القرآن هو كلام الله وله هو مخلوق أو غير مخلوق أربع أصلاف فريق قال القرآن مخلوق وهم المعتزم ومن شيعهم وعلى رأسهم بشر المنز وعنه أخذ أحمد بن ابي دوآت القاضي المعتزم وهو الذي قاد كبره آل كده والإمام أحمد دعا عليه بأن يحبس في جده فابتقوا الله في آخر أيام لمرض هذا المرض الشق منه لو وقف عليه الذباب كان كالجبال والشك الاخر لو طرد بالمقاريب لا يشعر الفهل ما أشباه من جلطه هذه الايام حبس بجلده فمات وكان يعوي كالكلب في اخر ايامه وذلك بسبب ما انتحن أبي العلماء من القول في خط القرآن والله مستعى نجى الله عز وجل الإمام أحمد ومن معه وكانت الخاتمة السيئة لهؤلاء على راسهم أحمد ابن أبي دح القاضي المعتزل، البياد من قيام قريب البياد من العرب وكان يفتل الناس بأمواله كما ذكرت لكم إن أصحاب الكرخ في بلاد الله في بغداد أول ما دخل أحمد بن ابي لؤاد كان أضغط الناس إليه أصحاب الكرخ من بغداد فلما دخل ونظر عليه بالدرهم والدينار صلى الله على النبي دوات احب الناس اليك وهكذا العوام كما يقولون قلوبهم معك وسيوفهم عليك هذه المصيبة إنما للعلم طلاب العلم على بصير على بينه في المواقف كلها يعني اخوه تقول هنا قال البخاري حركاتهم انظروا التعصيل علمي عند الإمام قال حركاتهم حركات أصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقه فأما القرآن المتلوه المبين المثبت في المصاحب المصطور المكتوب الموعى في القلوب هو كله الله ليس بمخلوق قال الله تعالى بل هو ايات بينات هي صدور الذين العلم قال أبو حمد بن أعشى محمد بن اسماعيل في جنازه أبي عثمان سعيد بن مروان ومحمد بن يحيى يسأل عن الأسامي والكنى وعلى الحديث ويمر في محمد بن اسماعيل مثل السامي فما أتى على هذا شهر حتى قال محمد بن يحيى ألا من يختلف إلى مجلسه يختلف إلينا فإنهم كتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم في الله نفس الأرض الذي انقضح عند بعض الناس في بغداد انتقل سريعا كسير النار في الهشيم الى بلادنا يصابون الفتنه نفسها لكن كما قلت لكم يكون الانسان حكيما يكون الانسان مترويا متمهلا ما كل ما يسال فيه يجيب وما كل ما استحضر جوابه حضر رجال وحضر زمان وحضر مكانه يختلف الامر من مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن رجال لرجال قال و كتبوا الينا من بغداد ان تكلم في الله ونهيناه ونهيناه فلم ينتهي فلا تقربوا ومن يقرب فلا اقربنا فقام محمد بن اسماعيل هنا مجددا ثم خرج إلى أخرى بسبب هذه الفتنة وأن الموضع راق به برعا قال أبو حامد بن الشرطي سمعت محمد بن أحده لي يقول القرآن كلام الله المخلوق من جميع الجهاد وحيث تصرف فمن لزم هذا استغنى عن الغرض وعما سواه من الكلام في القرآن يعني الإمام الدولي رحمه الله يريد أن يغلق الأمر من اساس وأصله وخشي من الكلمة يزال ضخيره وهذا هو مدى بالإمام كما قلت لك انه قال من قال من القرآن مخلوق أو مكتب يريد أن يغلق الباب بفتنة من اساس ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر وخرج عن الايمان وكانك منه استتاب فان تاب وإلا الظروة عنقه وجعل مال وفيئا بين المسلمين ولم يدفن في مقابرهم ومن وقف فقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فقد فقضى الكفرة ومن زعم أن لفظ بالقران مخلوق فهذا مبتدع لا يجالس ولا يكلم ومن, زعم ومن ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل بخاري فاتهموه لأنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مدلم الهدي وستعلمون ان الامام مسلم رحمه الله لما سمع هذا المقال من الدهلي قام من المجلس ورفع ثوبه على راسه وخرج ثم ارسل كتب الدهلي على ظهر جمال محمد الى اليه مره اخرى وضع عليهم ومن ثم لم يروي مسلم عن الدهلي حديثا في الصحيح وكذا لم يروي عن الإمام البخاري حديثا في صحيح. بسبب هذه الظبنة التي خاض الناس فيها وما فيها وأنتم تعلمون جليا كلام البخاري في هذا لكن ربما لما يقول بنفس الشخص شيء على شخص تطوله ما لم يقول أو يفهم كلامه على غير قراد ومقصوده فمن هنا جاء هذا الأمر وكلام الأقران في بعضهم لا يعتبر لا يعتبر ولا يبنى عليه مكملا. قال، وقال الحاكم، النيسابوري رحمه الله. قالنا محمد بن أبي الهيثم في مخالق، قال أخبرنا في ربريق. قال عدّنا قال نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أحدا اضل في كفر من الجميع، فإني لاستجهِر من لا يكفرهم. هذا كلام صريح في بيان من المغري وذم من الجميع. وقال غنجار حدثنا محمد بن احمد بن حاضر العبسي قال حدثنا البغرير قال سمعت البخاري يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو وقال الحاكم حدثنا الطاهر بن محمد الوراق قال سمعت محمد بن شاذل يقول لما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري دخلت على البخاري وقلت يا ابو عبد الله اي شيء الحيله يعني أي شيء الحيله ايش للحيلة لنا فيما بينك وبين محمد بن يحيى كل من يختلف إليه يطرق كل من يختلف إليك يطرق فقال كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم والعلم رزق الله يعطيه من يشاء فقلت هذه المسألة التي تفك عنك قال يا بني هذه مسألة مشهومة رايت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألة وجعلت على نفسي الا اتكلم فيها. قال النهبي معلقا المسألة لأن اللّه مخلوق سئل عنها البخاري فوقف فيه فلما وقف واحتج بأن افعالنا مخلوقة واستدل لذلك فهم منه الذهلي أنه يوجه مسألة اللّه يعني فهم الذهلي أنه يقصد مسألة اللّه فتكلم فيه. وأخذه بلازم قوله هو وغيره ومن رحمة اهل السنة والجماعة أن لازم المذهب ليس بمذهب حتى يصرح الرجل بمذهبه معنى يا إخوة لازم المذهب ليس بمذهب نحن لو أخذنا أهل الفرق بلازم مذهبهم لكم فرقهم. لكفرنا الخوارج ولكفرنا المرجعة ولكفرنا ولكفرنا أقوام لا يستحقون التكليل لأنه لازم مذهب الخوارج أنهم يكذبون بما جاء في القرآن والمكذب بما جاء في القرآن من فضل الصحابة ومن فضل علي رضي عن الله عنه وإلى آخر المكذب صراحة بالقرآن هذا كفر ما في خلافه لكنهم تأولوا فمن هنا عمرهم العلماء. ولم يكفروه ولم يخرجوه من الدين فمن رحمه اهل السنه والجماعه من مخالفين انهم لا يؤخذون المخالف بلازم قوله ويقولون لازم المذهب ليس بمنهج حتى يصرح الطائل بقوله ويلتزم اللازم الفاسد المخالف لكتاب الله وسنه رسول صلى الله عليه وسلم فإذا ذكر له اللازم الفاسد والتزم به أخذه بقوله وبما التزم به يقول واخذه بلازم قوله هو وغيره وقد قال البخاري من حكايته التي رواها غنجه في تاريخه حدثنا خلف بن محمد بن اسماعيل قال سمعت ابو عمرو احمد بن ناصر أن سامر الخطاب البخاري يقول كنا يوما عند آل إسحاق القيس ومعنا محمد, محمد, بن محمد بن نصر المروزي فجرا ذكر محمد بن إسحاق البخاري وقال محمد بن نصر سمعته يقول من زعم أن قلت رضي بالقرآن مخلوق هو كذا فإني لم أقوله فقلت له يا أبا عبد الله فخاض الناس في هذا وأكثر فيه فقال ليس إلا ما أقول قال أبو عمرو الخفاف فأتيت البخارية فنظرت في شيء من العابدين حتى طابق نفسه يعني ما أهدت مع الأمر أهدت إذا أتيه بي حتى طبط نفسه فساله قال فقد عبد الله، ها هنا أحد يحكي عنك أنك هذه المقاله فقال أبا عمر احبب ما أقول لك من زعم من أهل ليسه وقومس والري وحمداد وحلوان وبغداد حلوان من بلاد, من بلاد فارس وبلاد بغداد بلاد مصر ليست حلوان من مصر لك. وحلوان ومغداد والكفو والبصرة ومكة والمدينة أني قلت لفظي بالقران مخلوق فهو كالتا فاني لم أقله إلا أني قلت افعال العباد مخلوق قال أبو سعيد حاتم بن أحمد الكندي سمعت مسلم بن الحجاج يقول لما طريب محمد بن نيسى غور ما رأيته وليا ولا عاملا فعل به أهل نيسى غور ما فعلوا به في الحفا والاستقبال فاستقملهم مرحلتين أو جنب وقال محمد بن يحيى في مجلسه من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدان فليستقبله فاستقبله محمد بن يحيى وعامة العلماء فنزل دار المخارجين وقال لنا محمد بن يحيى لا تشألوا عن شيء من الكلام فإنه إن أجاب بالخلاف ما نحن فيه وقع بيننا رضي وبينه ثم شمت من كل حروري وكل رافضي وكل جامير وكل مرجين بقرصان قال بس الناس على محمد بن إسماعيل حتى امتلأ صدقه الدار فلما كان اليوم الثاني أو الثاني خام إليه رجل فساله عن اللفظ بالقران فقال أفعالنا مخلوق فألفظونا من أفعالنا فوقع بينهم اختلاف فقال بعض الناس قال لفظ بالقران مخلوق وقال بعضهم لم يقل حتى توأذفوا فماسكوا فيما بينهم فاجتمعوا للدار وأخرجوه وقال الحاكم اخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأخرق قال سمعت ابن علي المخلدي قال سمعت محمد بن يحيى يقول قد أظهر هذا البخاري قول اللظية واللظية عندي شر من الجهنين وقال سمعت محمد بن صالح ابن, ابن هاني سمعت احمد بن سلم يقول دخلت على البخاري وقلت لآب عبد الله هذا رجل مقبول بخرسان خصوصا في هذه المدينة يعني الذن وقد نج في هذا الحديث حتى لا يقدر أحد منه أن يكلمه فيه فما ترى فقبض على لحيه البخاري ثم قال افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم انك تعلم اني لم ارد المقام بني سامور اشرا ولا بطل ولا طلبت الرئاسه وانما ابت علي نفسي في الرجوع الى وطني لغلبة المخالفين وقد قصدني هذا الرجل حسدا لما اتاني الله غير ثم قال لي يا احمد اني خارج غدا لتتخطص من حديثه لأجله وكل هذا يا اخوان لا يحق من قدر الإمام الدهلي ولا من قدر الإمام البخاري كلهم ائمه عدول المرضيون حفظ الله عز وجل بيه الدين ولكنهم بشر غير معصمين قال فأخبرت جماعة أصحابنا فوالله ما شيعه غيره شو عندي الاستقبال كيف الحفار؟ وعند التشييع واحد كنت معه حين خرج من البلد وأطاب على باب البلد ثلاثة أيام لإصلاح أمر تعرفون القرى والمذر في الأول كانت لا أصوار وأبوار فيقول الإنسان عسان نهاية نفس الخروض وما يقعد يومين قال وسمعته محمد بن عبد الحمض يقول لما استوطن البخاري والعيسابور أصل مسلم بن حجاج اختلافع إليه فلما وقع بين الدول يومين البخاري ما وقع في مسألة الغض ونادى عليه ومنع الناس عنه انقطع عنه أكثر الناس غير المسلم فقال الذهلي يوما أنا من قال بالغضب فلا حيل لنا أن يحضره أن يحضر مجلسنا فأخر مسلم او أوقف عمامته وقام على رؤوس الناس وبعد إلى الذهلي ما كتب عنه على ظهر جمال وكان مسلم يظهر القول بالغضب ولا ينتمر يعني يقول أفعل العباد مخلوق القرآن غير مخلوق قال وسمعت محمد بن يوسف المؤذن سمعت أبا حامد بن الشرطي يقول عضلك مجلس محمد بن يحيى الدولين. فقال ألا من قال لفظي القرآن نخرج فلا يحضر مجلسنا فقام مسلم الحجاج إلى المجلس ودائما أهل السنة والجماعة ويحذرون من العبارات المحتملة العبارات المجملة التي تحتمل معنايا معنى صحيحا ومعنى فاسدا معنى فلا تطلق المعنى إنما استفصئ عقود فلا تطلق اللفظ والعباره وإنما استفصل في المعنى معنى يا ولهذا مضائر كثيره في باب الاسماء والصفات والعقائق والأصول اذا يا إخوة اللفظ لا نطلقه معنى لا نبيا ولا إثباركة ولكن الإنصاف في المعنى إذا سمعنا ماذا تقصد ماذا تعني بهذا اللب؟ إذا كنت تعني المعنى الصحيح فمقبول للمعنى وإذا كنت تعني المعنى الفاسد فمردود واللفظ يجمد. عرفنا إياهم هذا في موضع كثيرة ذكرنا أمثلة من قبل. قال وسمعت محمد بن يوسف المؤذن. قال سمعت محمد أحمد بن الشرقي يقول حضرت مجلس محمد بن يحيى الدهلي وقال على من قال رفض القران مخلوق فلا يحضر مجلسنا فقام مسلم بن الحجاج من المجلس وقال أحمد بن منصور الشيرات سمعت محمد بن عبد الأخرى قال سمعت أصحابنا يقولون لما قام مسلم محمد بن سلمة من مجلس الدهلي قال الدهلي لا, يساكن لا يساكنني هذا الرجل في البلد فخشي البخاري وصل قال وقال محمد بن أبي حاتم أتى رجل إلى عبد الله الخريف فقال يا أبا عبد الله إن فلان يكفره فقال النبي فقال قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال رجل لأخيه كابر فقد باء أحد ما وكان كثير من أصحاب يقول له إن بعض الناس قويف فيقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا ويقول أيضا ولئحيق المجرس سيء إلا بأنو وقال محمد بن أبي حاتم وسمعته يقول لم يكن يتعرض لنا قط أحد من افلاء الناس إلا رمي بطارعة ولم يسلم فكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا رايت من ليلته في المنام نارا ثوقا ثم تطفأ من غير أن ينتفع بها فأتأول قوله تعالى كلما أطلوا نارا للحرب أطفال الله وكان الجيران أي من عدد وسجيتي من الليل إذا أتيتوا في آخر مقدمه إن, إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ بَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُرُكُمْ فَمَنْ ذَلَّ لِيَنْصُرُكُمْ مِنْبَعْدِ وقال أحمد بن منصور الشيراد سمعت القاسم بن القاسم يقول سمعت ابراهيم والله أحمد بن سيار يقول لما قدم البخاري الله استقبله أحمد بن سيار بمن استقبله وقال له أحمد يا عبد الله نحن لا تقول ولكن لا تحمل فقال البخاري اني اخشى النار يعني اي لم اتكلم بالحق الذي اعططته ان اخشى اساله اسال عن شيء اعلم حقا ان اقول غيره فانصرف عنه احمد بن سياره وقال عبد الرحمن بن ابي حاتم في جرح التعديل قال محمد بن اسماعيل الراوي سنه 520 و7 منه ابي وزرعه وترك حديثه عندما كتب اليهما محمد بن يعقوب يحيى محمد بن يحيى أنه أظهر اليوم من يسبور أن من القرآن مخلوق وما يطرق الإمام البخاري ما يطرق الحاج هذا عجيب من أن يزعم ريحات في اليوم قد وقته مسلما وأذن عليه لأنه يقول بما قال الشيخ البخاري في مسألة اللطف ولا يمكن أن يسوق صنيعه هذا إلا بحمله على العصبية والهوى الحسد وأيضا المحشي أو المحطط تكلم بهذا الكلام الشديد في أول زرعة بحاتم ولا يمبر ولا يمبر أن المحطط وهو الشيخ شعيب الأضناء وبعض من يشتغل تحت يده في التحطير والذين حشوا بهذه الحواس على كل حال تأول أبو زرعة وتأول أبو حاتم في مسألة ترك حديث الامام بخاري، هما في هذا معذورا. معنى لكن الإمام بخاري لا يترك، وليس معنى ترك حديث الامام بخاري أنه مطلوب. لا، هو جبر. امير المؤمنين الحديث؟ قال: قلت إن ترك حديثه أو لم يتركه البخاري ثقة المعمول محتج به في العالم. غلي آخره. الترجمة فيما يتعلق بالمحنة التي وقع بين البخاري رحمه الله والإمام الثغري وبقي ان شاء الله بقية في هذه الترجمة والسيرة الطيبه العطرة امام البخاري نؤخرها ان شاء الله في وقت اخر ونأخذ درسنا في كتاب الفوائد لفن القيم كما عقدنا سبحانك الله محمد بالحمد إلى لا إله إلا أنت وأتوب إلي